لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَدَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَدَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ المعاشر فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم وان قائفتان من المؤمنين قلت كلا فاصلحوا بينهما فان ضغت احداهما فَأَثِيرُ الَّتِي تَبغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَقَاتِلُ الَّتِي تَبغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا كليسطين انما المؤمنون اخوه فاصالحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم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 119. وخلقناكم من ذكر وأنثى 110. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 111. إن أكرمكم عند الله أتقاكم 112. إن الله عليم خبير 113. قالت الأعراب آمنا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 مَنْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 119. وعليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 110. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون